لَمَّا جَاءَهُم مُّتَابِعَاتُ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى قَالُوا مَا هَٰذَا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أحلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ادْعُوا يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَنقِذُونِي يَا هَامَانُ وَعَلدِّينَ أَنُقِذُ يَا تَجْرِي عَلَيَّ صَرْحًا عَلِيّ أَقْرِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُتَوَائٍ إِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَتَّخْبَأُ هُوَ وَجُلُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حِسْبٍ وَفَنَنُهُ هُمْ إِلَيْنَا لَا يُجْنَى أَأَخَذْنَا جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ قُمْ بِسَيْفِكَ فَكَانَ عَاقِبَةَ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ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 وَإِذْ خَدَتْ أَتَيْنَ مُوسَى الْكِتَابَ بِالْبَعْدِ مَا اهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى فَصَائِرَ لِلنَّاسِ فَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لعلهم